وأخذنا الذين ظلموا بعذابهم بئيس بما كانوا يفسقون فلما أتوا عن ماله وعنه قلنا لهم كونوا قربة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومه مَن تَكَلَّى شَرِيعَ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُم دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ ورث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 فَلا تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُمَشِّكُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ